119. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعرون فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما